بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البُرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المُخدو ان النار ذات الوقود اذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله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 محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.